بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واين لكل همزه لمزه واين لكل همزه الذي جمع ما له يحسب أن ما أخلدك يحسب أن ماله أخلدك كلا لَيُبَذَّلَ فِي الْحُطُمَةِ كلا لَيُبَذَّلَ في الْحُطُمَةِ وَمَن أروك من صقمة وما أروك من صقمة لا الله المقدة التي تطلع على الأبدة التي على إنها صده في يوم ذم ممددا إن عليهم وعده في يوم ذم